قال رحمه الله قد قدمنا الآيات التي فيها ايضاح قصة لوط وقومه في سورة هود في الكلام على قصة لوط وقومه وبينا هناك كلام أهل العلم ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط وذكرنا الآيات المبينة لها أيضا في سورة الحجر بالكلام على قصه لوط وقومه وذكرنا بعض ذلك في سوره الفرقان قوله تعالى امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه وقوله تعالى امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا الايات قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة البقرة وأول سورة النحل وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الآية وفي بواضع أخر قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال رحمه الله أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى بل الدار كعلمهم أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها أي يعلمون في الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا وقوله بل هم في شك منها بل هم منها عمون أي في دار الدنيا فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا ويعمون عنه مما جاءت به الرسل يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء قال وانما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فقوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا أي يوم القيامة وهذا يوضح معنى قوله بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاله في ذلك الوقت وقوله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوضح معنى قوله بل هم في شك منها بل هم منها عمون لأن ضلالهم المبين اليوم أي في دار الدنيا هو شكهم في الآخرة وعماهم عنها وكقوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اي علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا مما جاءتك به الرسل حديد اي قوي كامل وقد بينا في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب في سوره الشوره في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى ينظرون من طرف خفي وقوله تعالى فبصرك اليوم حديد أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم كمال العلم وقوة المعرفة وقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون فقوله انا موقنون أي يوم القيامة يوضح معنى قوله هنا بل ادارك علمهم في الآخرة وكقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا فعرضهم على ربهم صفا يتدارك به علمهم لما كانوا ينكرون وقوله بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء كما ترى إلى غير ذلك من الآيات وعلم أن قوله بل الدارك فيه اثنتا عشرة قراءة اثنتان منها فقط سبعيتان فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو بل الدارك بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والالف التي قبل الدال همزة وصل وأصله تدارك بوزن تفاعل وقد قدمنا وجه الإدغام واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلت ذلك في القرآن وبعض شواهده العربية في سورة طاها في الكلام على قوله تعالى فإذا هي تلقف ما يفكون وقرأه ابن كثير وابو عمرو بل أدرك بسكون اللام من بل وهمزة قطع مفتوحة مع سكون الدال على وزن افعل والمعنى على قراءه الجمهور بل ادارك علمهم اي تدارك بمعنى تكامل كقوله حتى اذا داركوا فيها جميعا وعلى قراءه ابن كثير وابي عمرو بل ادرك قال البغوي أي بلغ ولحق كما يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغ والإضراب في قوله تعالى بل الدارك، بل هم في شك بل هم منها عمون إضراب انتقالي والظاهر أن من في قوله تعالى بل هم منها عمون بمعنى عن وعمون جمع عم وهو الوصف من عمي يعمى فهو أعمى وعم ومنه قوله تعالى إنهم كانوا قوما عمين وقول زهير في معلقته وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعني بكم لقاء آخر وأنتم بخير بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته